هذا ما يعتبر اعتكاف الاعتكاف يعني هو لزوم المسجد اقل يوم وليلة حتى يحصل فيه انقطاع للعبادة وحتى يحصل فيه انقطاع عن الاشتغال بالدنيا في الذكر والقراء والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة لكن من نوى يعني الجلوس في المسجد فإنه يكتب له قدر ما جلس ولا يكتب له يعني ثواب المعتكف لأن الذي يتصدق برياد ليس كمن يتصدق بألف وقد يكون صاحب الريال فقير قد يكون ال... الذي يريد الجلوس في المسجد ساعة ما عنده وقت عنده مشاغل، وعنده اشتغال لا يستطيع الانقطاع عنه فلعله في هذه الساعة التي ينقطع فيها في المسجد لا نيئيسه من الرحمة الله ولا نغنطه من فضل الله عز وجل نقول له بقدر ما نوى عند الله جل وعلا لكن لا يعتبر هذا اعتكافا وإنما يعتبر لزوم المسجد لطاع فينوي به التقرب إلى الله بحيث أنه لا يشتغل بالكلام لا يشتغل بأمور الدنيا لأن بعض الناس إذا جاء إلى المسجد ما كانه في المسجد في حديث الدنيا خارج المسجد وربما وجدته ولا سيما يوم الجمعة تجد من سبك إلى المسجد يجلس بعضهم إلى بعض فيتبادلون الحديث حديث خارج المسجد وربما كان في شخص ما إشراف ربما كان في غيبة أو نميم ربما كان في بيع أو شراء، والمسجد لم يبنى المساجد لم تبنى لهذا فإذا نوى الإنسان بجلوسه في المسجد طاعة الله جل وعلا والانقطاع عن الدنيا وأخبارها هذا يعطى ثواب منو ولكل عامل قدر ثواب عمله والله جل وعلا كريم بسم الله التوفيق والإحسان ليس هناك يعني شيء يعني ثابت بالحديث وإنما بالعلامات التي شاهدها الناس أنها تكون يعني ليلة سهلة لا حر ولا قر ولا يرمى فيها بالشهب لأنها سلام لا يرمى فيها بالشهب في تلك الليل وتتنزل فيها الملائكة وإذا تنزلت الملائكة زاد منسوب النور في الأرض لأن أسيد بن حضير رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الليل وكان يقرأ جهراً وكان عنده فرس مربوطاً فكلما قرأ جالت الفرس تحركت واضطربت وكلما سكت سكنت فتعجب من هذا فلما قرب الفجر كان ابنه يحيى عند الفرس وخاف عليه فذهب إليه ليأخذه فنظر إلى السماء فإذا ظل إلى السحابة فيها كناديل يعني مصابيح مضيئة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى فقال تلك السكينة تنزلت بها الملائكة ولو أصبحت تكرأ لأصبحوا لا يتوارون من الناس يعني لبكوا على مكانه يسمعون القرآن لا يختفون من الناس هذه الليلة قيل بأن الشمس في صبيحتها تطلع بيضاء نكية لا شعاع لها وغيرها من العلامات وفي الحقيقة رؤية العلامات وعدم رؤيتها لا يفرق من رآها أو لم يرها. المهم أنه أحيات الكلمة وليبشر بفضل الله وبسعة رحمته ولهذا ينبغي لنا الحرص على هذه الليالي الأشفاع والأوتار نشد حيننا ونكرس بهودنا وما هي إلا ليالي وهي منتهي لم يبق منها إلا ثمان ليالي أو تسع ليالي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيها الخير